كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ فَنَادَوْا وَلَا تَحِينَ مَنَاصٌ وَعَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ قال الكافرون هذا ساحر كذاب ادعى الالهه اله ا واحدا ان هذا لا عجاب وَن طَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَى آثَارِكُمْ إِنَّهَا لَشَيْءٌ يُرَادُ مَا سَمِعْنَا بِهِ فِي الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ إِنْ هَذَا إِلَّا اختلاق.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 أَمْ لَهُمْ مُلْكُ وَمَا بَيْنَهُمَا فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ جُنْدٌ مَّا هُنَالِكَ مَهْزُومٌ مِّنَ الْأَحْزَابِ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ ذُو الْأَوْتَادِ وَثَمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ أُولَئِكَ الْأَحْزَابُ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 قبل يوم الحساب اصبر على ما يقولون والكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب إنا سخرنا الجبال معه يسب نحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أغواب وسددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابِ إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُدَ فَفَذِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ خَصْمَانِ بَغَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ فَحْكُمْ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ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 قلَ ل قَدُ وَلَ مَكَ بِ سُؤالالِ نَعجَتِكَ إِلَ نِعَاجه وَإِن كَفِي وَممِنَخُلَ طَ إلَ يَبَْغِي بَعَبُّهُُمْ عَ بَعَبٍ إَِّ الذي نَ آممَنُوا وَعَمِلُ الصَِّ حَاتِ وَقَللَُّهُم وَظَنَّ دَودُ أنَّ مَا فَةَ النَّهُ فَسْتَثَرَ رََّهُ وَقَر وَرَكِعَ وَأَنَ آاب فَرَصََّ لَغُزَكَ وَإِنَّ لَغُوَ إِ دَنَ لَذُلِفَح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 قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكَ اللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ وَالشَّيطينَ كُبَائِ وَغَوَّرس وَآخَرينَ مُقَرنينَ فِي الأصْفَاد هذا عقاءُونَ فَمنُ أَوْ أَممسِك بغَييرِ حِسَاب وَإَِّ لَ وَعذَنَ لَزُ الْفَحُسْنَّ مَ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 وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنَّا وَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ وَاخُذْ بِيَدِكَ ضِغْفًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحِنَّفْ إِنَّا وَجَدْنَا غُصَّابًا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 وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ وَاذْكُرِ اسْمَ عِيلًا وَالْيَسَعَ وَذِ الْكَفْلِ وَكُلٌّ مِنَ الْأَخْيَارِ هَذَا ذِكْرٌ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنُ مَآبٍ جَنَّاتِ عَدْنٍ مُفَتَّحَةً 118. متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب 119. وعندهم قاصرات الطرف أتراب 110. هذا ما توعدون ليوم الحساب إِنَّ هَذَا لَرِزْقُنَا مَا لَهُ مِنْ نَفَادِ هَذَا وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَآبِ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ الْمِهَادِ هَذَا فَلْيَذْوكُوهُ حَمِيمٌ وَغَسَّاقٌ وآخر من شكله أزواج هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار.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 قُلْ إِنَّمَا أَنَا مُنْذِرٌ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارِ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَ الْعَزِيزُ الْغَفَّارِ قُلْ هُوَ نَبَأٌ عَظِيمٌ أَنتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ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 قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ قَالَ فَخُرْجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ قَالَ رَبِّ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 إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمْ الْمُخْلَصِينَ قَالَ فَالْحَقُّ وَالْحَقُّ أَقُولُ لَأَمْلأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْ كَرَمٍ مَّن تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ قُلْ مَا